لا <تصفيق> <ناو> على السقف والحظير متاع هذي يا جلاله يتحمل وداع هذي <ناو> يا جلاله يتحمل وداع لا <ناو> على السقف والحظير متاع هذي يا جلاله يتحمل وداع السفر يلا يا تسافر ما شفت ليتهن البابا جتنا طار شافتهم يا ابو يا تكثر الخطر شقللهم يا حدر لا اجاوا باچار شقللهم يا حدر لا اجاوا باچار قلت لك لته ما katlay kelaycha ma kenik ribla'i ya ala safar va tayyor inta'a hayda ya yo yuthamal odal hayda ya yo كفاه وخللنا يا حب كل دار الشير الجيش ورعد اصفاه يا المشهود لك صلات معروفه يا لك صلات معروفه على فراش المني يندهوا لو ضاعك على فراش المني enda va roza va هل عش راحل وقل لي وين تريد لو ان رأيت يتمنع على وجه العيد وعد انك وعد من نوحي لا ماهيد وعد انك وعد من نوحي لا ماهيد وين حد دير وناللي عطر جمح الدير شراعه على السفر <تصفيق> وحظير <تصفيق> السفر وحظير متاع هيدا يا جالب يتحمل قالب يتحمى للفرق لو رايح يا ابو يوم عيلك ملقي يا ابو يا هل قالب لما نيه ونحقه لأن مثلك يا حيدر احنا ما نلقيه لان مثلك يا حدر احنا ما نلقى انيا يالا يخدمك يا, يا علو طاعك من يالا يخدمك يا, يا علو طاعك عاد على عاد يا جاد ما يا جاد ما يتحمل ودع على السفن ومطير انت دار يا راد يادرب يتحمل وداع يا راد يادرب يتحمل وداع نوعلى الرحل وما اله رجعه لك يا علي ما نقدر نودع فقدك يا استمان وضاقه الوسعه نفلا فك بعد ما فارق الدمع لذك باعت ما فارق الدمع حلي ينهدم من نذكر اطباعك حلي ينهدم من نذكر اطباعك أول السفر ومحضر امتاعك هيدر يا جارب يتحمل وداعك هيدر يا يا ربي تحمل ودعا عبد زينب يا والحسن وحسين مرايح يا أبويا المن يدير العين غيابك يا عالي له سنة وسنتين تتحمل مصايب يا أبو الحسن ش اتحمل مصايب يا ابو الحسن كنتو يا نال يا شد غادر سعيك يا نال يا شد غادر سعيك ما حدا بيقدر يتحمل <تصفيق> دعاء ما يا نال بيتحمل دعاء al dar ya ga ro